وان دخل في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه تلعنت اختها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 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا بسعها أولئك أصحاب الجنة 117. ونزعنا ما في صدورهم من مِنْ تجري من تحتهم الأنهار 118. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أرذتموها بما كنتم تعملون.